بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع للمجالس سمع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله فصل وأما الأزواج فجمع زوج وقد يقال زوجه والأول أفصح وبها جاء القرآن قال تعالى لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة وقال تعالى في حق زكريا وأصلحنا له زوجة ومن ثالي قول ابن عباس رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة وقال فرزق وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشر يستبيلها وقد يجمع على زوجات وهذا إنما هو جمع زوجات وإلا فجمع زوج أزواج قال تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وقال تعالى أنتم وأزواجكم تحبرون وقد وقع في القرآن الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ الزوج مفردا وجمعا كما تقدم وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك والإخبار عن أهل الشرك بلفظ المرأة قال تعالى تبت يداء بلهب إلى قوله وامرأته حمالة الحضب وقال تعالى ضرب الله مثلا للذين كثروا امرأة نوح وامرأة لوط فلما كانتا مشركتين أوقع عليهما اسم المرأة وقال في فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون لما كان هو المشرك وهي المؤمنة لم يسمها زوجا له وقال في حق آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحللنا لك أزواجك وقال في حق المؤمنين ولهم فيها أزواج مطهرة فقال الطائفة منهم السهيلي وغيره إنما لم يقل في حق هؤلاء الأزواج لأنهن لسن بأزواج لرجالهم في الآخرة ولأن التزويج حلية شرعية وهو من أمر الدين فجرد الكافرة منه كما جرد منها امرأة نوح وامرأة لوط ثم أورد السهيلي على نفسه قول زكريا وكانت امرأة عاقرة وقوله تعالى عن إبراهيم فأقبلت امرأته في صفة وأجاب بأن ذكر المرأة أليق في هذه المواضع لأنه في سياق ذكر الحمل والولادة فذكر المرأة أولى به لأن الصفة التي هي الأنوثة هي المقتوية للحمل والوضع لا من حيث كان الزوجة قلت ولو قيل إن السر في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواج أن هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقرار كما هو المفهوم من لفظه فإن الزوجين هم الشيئان المتشابهان المتشاكلان أو المتساويا ومنهم قوله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أزواجهم أشباههم ونظراؤهم وقاله الإمام أحمد أيضا ومنه قوله تعالى وإذا النفوس زوجت أي بين كل شكل وشكله في النعيم والعذاب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية الصالح مع الصالح في الجنة والفاجر مع الفاجر في الناخ وقاله الحسن وقتالة والأكثرون وقيل زوجت أنفس المؤمنين بالحور العين وأنفس الكافرين بالشياطين وهو راجع إلى القول الأول وقال تعالى ثمانية أزواج ثم فسرها من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين فجعل الزوجين هما الفردان من نوع واحد ومن قوله زوجا خف وزوجا حمام ونحوه ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى قطع المشابهة والمشاكلة بين الكافر والمؤمن قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وقال تعالى في حق مؤمن أهل الكتاب وكافرهم ليسوا سواء من أهل الكتاب الآية وقطع المقارنة سبحانه بينهما في أحكام الدنيا فلا يتوارثان ولا يتناكحان ولا يتولى أحدهما صاحبا فكما انقطعت الوصلة بينهما في المعنى انقطعت في الاسمه أضاف فيها المرأة بلفظ الأنوثة المجرد دون لفظ المشاكلة والمشابهة فتأمل هذا المعنى تجده أشد مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه لهذا وقع على المسلمة امرأة الكافر وعلى, الكافر وعلى الكافرة امرأة المؤمن لفظ المرأة دون الزوجة تحقيقا لهذا المعنى والله أعلم وهذا أولى من قول من قال إنما سم صاحبة أبي لها من امرأته ولم يقل لها زوجته لأنها لأن أنكحة الكفار لا يثبت لها حكم الصحة بخلاف أنكحة أهل الإسلام فإن هذا باطل بإطلاق اسم المرأة على... على امرأة نوح وامرأة لوط مع صحة ذلك النكاح وتأمل هذا المعنى في آية المواديث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة كما في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب فلا يقع بينهما التوارث وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين فصل وهذا أن ليق المواضع بذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم وأول قل خديجة من دخويلد بن أسد بن عبد العز بن قصي بن كلاب وتزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة وهو ابن خمس وعشرين سنة فبقيت معه إلى أن أكرمه الله تعالى برسالته فآمنت به ونصرت فكانت له وزير صدق وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في الأصح وقيل بأربع وقيل بخمس ولها خصائص رضي الله عنها منها أنه لم يتزوج عليها غيرها ومنها أن أولاده كلهم منها إلا إبراهيم رضي الله عنه فإنه من سجيته مارية رضي الله عنها ومنها أنها خير نساء الأمة واختلف في تفضيلها على عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أقوال ثالثها الوقف وسألت شيخنا ابن تيمية رحمه الله فقال اختص كل واحدة منهما بخاصة فخديجة كانت تأثيرها في أول الإسلام وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته وتسكنه وتبذل دونه مالها فأدرك غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة فلها من النصرة والبدل ما ليس لغيرها وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت, بنيها بما أدت إليه من العلم ما ليس لغيرها هذا معنى كلامه رضي الله عنه قلت ومن خصائصها أيضا أن الله سبحانه بعث إليها السلام مع جبريل فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال البخاري في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه قديجة قد آتت معها إلاء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي كف فقرأ عليها السلام من ربها ومني. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وهذه العمر الله خاصة لم تكن لسواها وأما عائشة رضي الله عنها فإن جبرايل سلم عليها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري وحدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش هذا جبرائيل يقرئك السلام فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خواص خديجة رضي الله عنها أنها لم تسؤه قط ولم تغاضبه ولم ينلها منه إله ولا عتب قط ولا هجر وكفى بهذه منقبه وفضيلة ومن خواصها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة فصل فلما توفاها الله تزوج بعدها ثودة بنت زمعة رضي الله عنها وهي ثودة بنت زمعة ابن ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسن ابن عامر ابن لؤي وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فأمسكها وهذا من خواصها أنها اثرت بيومها حبا النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا له وإثارا لمقامها معه فكان يغطب لنسائه ولا يغطم لها وهي راضيه بذلك مؤثرة لرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وتزوج صديقه بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى وهي بنت تسع سنين ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع وأوسط أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه سنة ثمان وخمسين ومن خصائصها أنها كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه كما ثبت عنه ذلك في البخاري وغيره وقد سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل فمن الرجال؟ قال أبوها ومن خصائصها أيضا أنه لم يتزوج امرأة بكرا غيرها ومن خصائصها أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها ومن خصائصها أن الله عز وجل لما أنزل عليه آية التخير بدأ بها فخيرها فقال ولا عليك أن لا حتى تستأمري أبويك فقالت أفي هذا أستأمض أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة فاستل بها بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم وقلنا كما قالت ومن خصائصها أن الله سبحانه وتعالى برأها مما رماها به أهل الإفك وانزل في عدرها وبراءتها وحيا يتلى في محاليب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة وشهد لها بأنها من الطيبات ووعدها المغفرة ورزق الكريم وأخبر سبحانه أن ما قيل فيها من الإفك كان خيرا لها ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لها ولا عائباً لها ولا خافضا من شأنها بل رفعها الله تعالى بذلك وعلى قدرها وأعظم شأنها وصار لها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء فيالها من منقبة ما أجل لها. وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها حيث قالت ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيها بوحي يُتلّه، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبدي الله بها، فهذه صديقة الأمة وأم المؤمنين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. تعلم أنها بريئة مظلومة، وأن قد فيها ظالمون لها مفترون عليها، قد بلغ أذهم بها إلى أبويها وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنها فما ظنك بمن قد صم يوما أو يومين أو شهر أو شهرين وقام ليلة أو ليلتين وظهر عليه شيء من الأحوال فلاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات والمكاشفات والمخاطبات والمنازلات وإجابة الدعوات فأنهم ممن يتبرك بلقائهم ويغتنم صالح دعائهم وأنه يجب على الناس احترامهم وتعظيمهم وتعذيرهم وتوقيرهم فيتمسح بأثوابهم ويقبل ثرى اعتابهم وأنهم من الله عز وجل بالمكانة التي ينتقم لهم لأجلها ممن تنقصهم في الحال وأن يؤخذ ممن أساء الأدب عليهم من غير إمهال وأن إثاءة الأدب عليهم ذنب لا يكفره شيء إلا رضاهم ولو كان هذا من وراء كفاية لهانا ولكن من وراء تخلف وهذه الحماقات والرعونات نتائج الجهل الصميم والعقل غير المستقيم فإن ذلك انما ما من جاهل معجب بنفسه غافل عن جرمه وذنوبه مغتج بإمهال الله تعالى له عن أخذه بما هو فيه من الكبر والإزراء على من لعله عند الله تعالى خير منه نسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة وينبغي للعبد أن يستعيد بالله أن يكون عند نفسه عظيمة وهو عند الله حقير ومن خصائصها رضي الله عنها أن الأكابرة من الصحبة رضي الله عنهم كان إذا أشكل عليهم الأمر من الدين استفتوها فيجدون علمه عندها ومن خصائصها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها ودوفن في بيتها ومن خصائصها رضي الله عنها أن الملك ارى صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها في سرقة حديث فقال إن يكون هذا من عند الله يمضه ومن خصائصها رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيتحفونه بما يحب في منزل أحب نسائه إليه رضي الله عنهم أجمعين وتكن أم عبد الله وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولا يثبت ذلك وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها وكانت قبله عند خنيس بن هدافة رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاهد تو توفي السنة سبع وقيل ثمان وعشرين ومن خواصها ما ذكره الحافظ أبو محمد المغدسي في مختصره في الصيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فأتا جبريل فقال إن الله يامرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة القوامة وإنها زوجتك في الجنة وقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى حدثنا جدي حرملة وحدثنا بن وهب حدثني عمرو بن صالح الحضرمي عن موسى بن علي ابن رباح عن أبيه عن وقبة ابن عامد عن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فوضع التراب على رأسه وقال ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا فنزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر رضي الله تعالى عنه وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت ابي سفيان، واسمها رملة بنت صخر ابن حرب ابن اميه ابن عبد الشمس ابن عبد مناث. اجرف مع زوجها عبده الله بجحش إلى أرض الحبشه فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة وأصدقها عنه نجاشي وأربع دينار دولار. رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر من أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشه وولي نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عكمة بن عمار عن أبي زميل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال وكان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خلال أعطنيهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين ذلك قال نعم قال وتؤمرني أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم قال أبو زميد ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم وقد أشكل هذا الحديث على أهل هذا الحديث على الناس فإن أم حبيبة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي سفيان كما تقدم زوجها إياه النجاشي ثم قادمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبوها فكيف يقول بعد الفتح يزوجك أم حبيبة؟ فقال الطائفة هذا الحديث كذب لا أصل له قال ابن حزم كذبه عكرمة ابن عمار وحمل عليه واستعظم ذلك آخرون وقالوا أن لا يكون في صحيح مسلم حديث موضوع وإذا ما وجه الحديث أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد له العقد على ابنته ليبقى له بذلك وجه بين المسلمين وهذا ضعيف فإن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده وهو الصادق الوعد صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أحد قط أنه جدد العقد على أم حبيبة ومذ هذا لو كان نقل ولو نقل واحد عن واحد فحيث لم ينقله أحد قط علم أنه لم يقع ولم يزد القاضي عياض على استشكاله فقال والذي وقع في من هذا غريب جدا عند أهل الخبر وخبروها مع أبي سفيان عند وروده المدينة بسبب تجديد الصلح ودخوله عليها مشهور وقال الطائفة ليس الحديث بباطل وإنما سأل أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ابنته الأخرى عزة أخت أم حبيبة قالوا ولا يبعد أن يخفى هذا على أبي سفيان لحديث لحداثة عهده بالإسلام وقد خفي هذا على ابنته ام حبيبه حتى سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزوجها فقال انها لا تحل لي فاراد ان يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم نتها الاخرى فتبع على الراوي وذهب وهمه الى انها ام حبيبه وذهب وهمه الى انها ام حبيبه وهذه التسمية من غلط بعض رواتل من قول ابي سفيان لكن يرد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وأجابه إلى مسان فلو كان المسؤول أن يزوجه اختها لقال إنها لا تحل لي كما قال ذلك لأم حبيبة ولولا هذا لكان التأويل في الحديث من أحسان التأويلات وقال الطائفة لم يتفق أهل النقل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة رضي الله تعالى عنها ويبأغض الحبشة بل قد ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بالمدينة بعد قدومها من الحبشة حكاه أبو محمد المندري وهذا من أضعف الأجوبة لوجوه أحدها أن هذا القول لا يعرف به أثر صحيح ولا حسن ولا حكاه أحد ممن يعتمد على نقله الثاني أن قصة تزوج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة قد جرت مجرى التواتر كتزوجه صلى الله عليه وسلم خديجة بمكة وعائشة بمكة وبدايه بعائشة رضي الله عنها بالمدينة وتزويجه حقصة رضي الله عنها بالمدينة وصفية رضي الله عنها عام خيبر وميمونة رضي الله عنها في عمرة القضية ومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم موجبة لقطعهم بها فلو جاء سند ظاهر الصحة يخالفها عدوه غلطا ولم يلتفت إليه ولا يمكنهم مكابرة نفوسهم في ذلك الثالث أنه من المعلوم عند أهل العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحواله أنه لم يتأخر نكاح أم حبيبة إلى بعد فتح مكة ولا يقع ذلك في وهم أحد منهم أصلا الظابع أن أبا سفيان لما قدم المدينة دخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوات عنه فقال يا بني ما أدري أرغمت بي عن هذا الفراش أم رغمت به عني قالت والله بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لقد أصابك يا بني بعدي شر وهذا مشهور عند أهل المغازي والسير وذكره ابن إسعاق وغيره في قصة قدوم أبي سفيان المدينة لتجديد الصلح الخامس لما حبيبة رضي الله عنها كانت من مهزرات الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش ثم تنصر زوجها وهلك بأرض الحبشة ثم قدمت هي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبشة وكانت عنده ولا عند أبيها وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل النقل ومن المعلوم أن أباها لم يسلم إلا عام الفتح فكيف يقول عندي أجمل العربي أزوجك إياها وهل كانت عنده بعد هجرتها وإسلامها قط فإن كان قال هذا القول قبل إسلامه فهو محال فإنها لم تكن عنده ولم يكن له ولاية عليها أصلها وإن كان قاله بعد إسلامه فمحال أيضا لأن إن كاحها لم يتأخر إلى بعد الفتح فإن فإن قيل بل يتعين أن يكون لكاحها بعد الفتح لأن الحديث الذي رواه مسلم صحيح وإسنده ثقاث حفاظ وحديث كحية ويبأرض الحبشة من رواية محمد بن إسحق مرسلا والناس مختلفون في الاعتجاج بمساند ابن إسحق فكيف بمراسيله فكيف بها إذا خالفت المساند الثابتة وهذه طريقة لبعض المتأخرين في تصحيح حديث بن عباس هذا فالجواب من وجوه أحدها أن ما ذكره هذا القائل إنما يمكن عند تساوي النقلين فيرجح بما ذكره وأما مع تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقونه فلا يلتفت إليه فإنه لا يعلم نزاع بين أثنين من أهل العلم بالسير والمغازي وأحوال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكاح أم حبيبة لم يتأخر إلى بعد الفتح ولم يقوله أحد منهم قط ولو قاله قائل لعلم بطلان قوله ولم يشكوا فيه الثاني أن قوله إنما رسيل ابن إسحاق لا تقاوم الصحيح المسند ولا تعرضه فجوابه أن الاعتماد في هذا ليس على روايه ابن اسحاق وحده لا متصلة ولا مرسلة بل على النقل المتواتر عند أهل المغازي والسير أن أم حبيبة هاجرت مع زوجها وأنه هالك نصرانيا بأرض الحبشة وأن النجاشية زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها من عنده وقصتها في كتب المغازي والسير وذكرها ائمه العلم واحتجوا بها على جواز جوكالة في النكاح قال الشافعي في رواية الربيع في حديث عقبه بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق قال فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة مع توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمرية فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وقال الشافعي في كتابه الكبير أيضا رواية طبيع ولا يكون الكافر وليا لمسلمة وإن كانت ابنته قد زوج ابن سعيد ابن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان وأبو سفيان حي لأنها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم ولا أعلى مسلم أقرب بها منه ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية لأن الله تعالى قطع ولاية بين المسلمين والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك وابن سعيد هذا الذي ذكر ضف الشافعي وخلد ابن سعيد بن العاص ذكره ابن إسحاق وغيره وذكر عروت والزهري أن عثمان بن عفان هو الذي ولي نكاحها وكلاهما ابن عم أبيها. لأن عثمان هو ابن عفان ابن عاصي بن أمية وخالد هو ابن سعيد ابن العاص بن أمية وابن سفيان هو ابن حرب بن أمية والمقصود أن أئمة في خواستير ذكروا أن نكاحها كان بأرض الحبشة وهذا يبطل وهم من توهم أنه تأخر إلى بعد الفتح اغترارا منه بحديث إكرمة بن عمار الثالث أن إكرمة بن عمار روي حديث بن عباس هذا قد ضعفه كثير من أئمة الحديث منهم يحيى بن سعيد الأنصالي قال ليست أحاديثه بصحاح وقال الإمام أحمد أحاديثه ضعاف وقال أبو حافم عكلمة هذا صدوق وربما وهم وربما دلث وإذا كان هذا حال عكلمة فلعله دلث هذا الحديث عن غير حافظ أو غير ثقة فإن مسلما في صحيحه رواه عن ابن عبات بن عبد العظيم عن النضر بن محمد عن أكلمة بن عمار عن أبي زمير عن ابن عبات هكذا معنعنى ولكن قد رواه الطبراني في معجمه فقال حدثنا محمد بن محمد الجذوعي حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا النظر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس فذكره وقال أبو الفرج ابن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الضوات لا شك فيه ولا تردد وقال اتهم به عكرمة بن عمار راوي الحديث قال وإنما قلنا إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جعش ووردت له وهاجر بها وهم مسلمان إلى أرض الحبشة ثم تنصر وتبتت أم حبيبة على دينها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجاشي يخطبها عليه فزوجه إياها وأصلقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم وذلك في سنة سبع من الهجرة وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه ولا خلاف أن أبا سفيان أو معاوية في فتح مكة سنة ثمانين ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أب ابي سفيان اخر كلامه وقال ابو محمد ابن حزم وقال محمد ابن حزم هذا حديث موضوع لا شك في وضعه والفت فيه من كلمه ابن عمار ولم يختلف في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر فإن قيل لم ينفرد كلمة ابن عمار بهذا الحديث بل قد توبي عليه فقال الطبراني في معجمه حدثنا علي بن سعيد بن حدثنا عمر بن حليف بن اسحاق بن مرسل الخفعمي قال حدثني عمي إسماعيل بن برسال عن أبي زميل الحنفي قال حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يفاتحونه فقال يا رسول الله ثلاث أعطنيهن الحديث فهذا إسماعيل بن ميرسال قد رواه عن أبي زميل كما رواه عنه عكلمة بن عمار فبرئ من عودة التفرد به قيل هذه المتابعة لا تفيده قوة فإن هؤلاء مجاهيل لا يعرفون بنقل العلم ولا هم ممن يحتج بهم فضلا عن أن تقدم روايتهم على النقل المستفيض المعلوم عند خاصة أهل العلم وعامتهم فهذه المتابعة إن لم تزده وهنا لم تزده قوة وبالله التوفيق وقال الطائفة منهم البيهقي والمدري رحمهما الله تعالى يحتمل أن تكون مسألة أبي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم يزوجه أم حبيبة وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع حين نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه فجمعهما مراهين وهذا أيضا ضعيف جدا فإن أبا سفيانا إنما قدم المدينة آمنا بعد ججرة في زمن الهدنة وبهجة الفاتحة وكانت أم حبيبة إذ من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم أبو سفيان قبل ذلك إلا مع الأحزاب عام الخندق ولولا الهدنة والصلح الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يغنم المدينة فمتى قدم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة فهذا غلط ظاهر وأيضا فإنه لا يصح أن يكون تزويده إياها في حال كفره. إذ لا ولاية له عليها ولا تأخر ذلك إلى بعد إسلامه لما تقدم فعلى التقديرين لا يصح قوله أزوجك أزوجك أم حبيبة وأيضا فإن ظاهر الحديث يدل على أن المسائل الثلاثة توقعت منه في وقت واحد وأنه قال ثلاث أعطنيهن الحديث ومعلوم أن سؤاله تأميره واتخاذ معاوية كاتبا إنما يتصور بعد إسلامه فكيف يقال بل سأل بعض ذلك في حال كفره وبعضه هو مسلم وسياق الحديث يرده وقال طائفة بل يمكن حمل الحديث على محمد صحيح يخرج به عن كونه موضوع إذ القول بأن في صحيح مسلم حديثا موضوعا مما ليس يسهل قال ووجهه أن يكون معنى أزوجكها أرضى بزواجك بها فإنه على رغم مندي وبدون اختياري وإن كان نكاحك صحيحا لكن هذا أجمل وأحسن وأكمل لما فيه من تأليف القلوب قال وتكون إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في نعم كانت الله ثم أخبره بعد بصحة العقد فإنه لا يشترط رضاك ولا ولا لك عليها لاختلاف دينكما حالة العقد قال وهذا مما لا يمكن دفع احتماله ولا يخفى شدة بعد هذا التأويل من اللفظ وعدم فهمه منه فإن قوله عندي أجمل العرب أزوجكها لا يفهم لا يفهم منه أحد أن زوجتك التي هي في أسمة نكاحك أرض زواجك بها ولا وليطبق هذا المعنى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فإنه إنما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا تكون الإجابة إليه من جهته صلى الله عليه وسلم فأما رضاه بزواجه بها فأمر قائم بقلبه هو فكيف يطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم ولو قيل طلب منه أن يقره على نكاحه إياها وسمى إقراره نكاحاً لكان مع فساده أقرب إلى اللفظ وكل هذه تأويلات مستكرهة في غاية المنافرة لللفظ ولمقصود الكلام وقال الطائفة كان أبو سفيان يخرج إلى المدينة كثيرا فيحتمل أن يكون جاءها وهو كافر أو بعد إسلامه حين كان النبي صلى الله عليه وسلم آلا من نسائه شار وعتز فتوهم أن ذلك الإيلاء طلاق كما توهمه عمر رضي الله عنه فظن وقوع الفرقه به. فقال هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم متعطفا له ومتعرضا لعله يراجعها فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم على تقدير إن امتد الإيلاء أو وقع طلاق فلم يقع شيء من ذلك وهذا أيضا تضعف من جنس ما قبله ولا يخفى أن قوله عندي أجمل العرض وأحسنه أزوجك إياها أنه لا يفهم منهما ذكر من شاد الإيلاء ووقوع الفرقة به ولا يصح أن يجاب بنعم ولكن أبو سفيان حضر مقتل إلي أصلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل في مسربة الله حلف أن لا يدخل على نسائه شهرا وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن في الدخول عليه مرارا فأذن له في الثالث فقال اطلقت نساءك فقال لا فقال عمر الله أكبر واشتهر عند الناس أنه لم يطلق نساءه وأين كان أبو سفيان حينئذ ورأيت للشيخ محب الدين الطبري كلاما على هذا الحديث فلفي جملته يحتمل أن يكون أبو سفيان قال ذلك كله قبل إسلامه بمدة تتقدم على تاريخ النكاح كالمشتريط ذلك في إسلامه ويكون التقدير ثلاث إن أسلمت تعطيني هنا أم حبيبة أزوجكها ومعاوية يسلم فيكون كاتبا بين أديك وتؤمرني بعد إسلامي فأقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. وهذا بطن أيضا من وجوهنا أحدها قوله كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال يا نبي الله ثلاث أعطنيهن فيا سبحان الله ألا يكون قد صدر به أو مكة قبل الهجرة أو بعد الهجرة ويجمع الأحزاب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقت قدومه المدينة وأم حبيبة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا عنده ثم هذا التكلف البارد وكيف يقول وهو كافر حتى أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين وكيف يلكم جفوة المسلمين له وهو جاهد في قتالهم وحربهم وإطفاء نور الله سبحانه وتعالى وهذه قصة الإسلامي أبي سفيان معروفة لا اشتراط فيها ولا تعرض لشيء من هذا وبالجملة فهذه الوجه وأمثالها مما يعلم بطلالها واستكرافها وغثاثتها ولا تفيد النظر فيها علما بل النظر فيها والتعرض لإبطالها من مثارات العلم والله سبحانه وتعالى أعلم والصواب أن الحديث غير محفوظ بل وقع فيه تخليط والله أعلم وهي التي أكرمت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس عليه أبوها لما قدم المدينة وقالت إنه مشرك ومنعته من الجلوس عليه وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن قاضي بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد توفيت سنة 62 وستين ودفنت بالبقيع وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتى وقيل بل مجمولة ومن خصائصها أن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي عنده فرأته في صورة جهية الكلبي ففي صحيح مسلم عن أبي عثمان قال أنبيت أن جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده ام سلمة. قال فجعل يتحدث ثم قام فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم ام سلمة من هذا أو كما قال؟ قالت هذا دهيت الكلبي. قالت اي من الله ما حسبته إلا إياه. حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرها أو كما قال. قال سليمان التبي فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا الحديث قال من أصمت لزيد. وزوجها ابنها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد طائفة ذلك بأن ابنها لم يكن لهم السند هدايذ ما يعقل به التزويج. ورد لإمام حمد ذلك وانكر على من قاله ويدل على صحة قوله ما روى مسؤول في صحيحة أن عمر بن أبي سلمة ابنها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبلة للصائم فقال سام هذه يعني أم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فقال لثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأعلمكم به أو كما قال ومثل هذا لا يقال لصغير جدا وعمر ودد بأفضل الحبشة قبل الهجرة وقال بيهقي وقول من زعم أنه كان صغيرا دعوى ولم يثبت صغره بإسناد صحيح وقول من زعم أنه زوجها بالبنوة مقابل بقول من قال إنه زوجها بأنه كان من بني أعمالها ولم يكن لها ولي هو أقرب منه إليها لأن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وأم سلمة هند بنت أبي أميس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزون وقد قيل إن الذي زوجها هو عمر بن الخطاب لابنها لأن في غالب روايات قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب هو كان الخاطب ورد هذا بأن في النسائي فقالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب شيخنا أبو الحجاج المزي والحافظ بأن الصحيحة في هذا قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما لظهر ابنها فوقعت من بعض الظواهر لانه لما كانت اسم ابنها عمر وفي الحديث قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن الراوي أنه ابنها له ابنها وأكثر الروايات في المسند وغيره قم يا عمر من غير ذكر ابنها قال ويدل على ذلك أن ابنها عمر كان صغيرا السن لانه قد صح عنه انه قال كنت غلاما في عجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يلي تطيش في الصحفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلا مسمى الله وكل بيمينك وكل مما يليك وهذا يدل على صغر سنه حين كان ربيبا النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وذكر ابن إسحاق أن الذي زوجها ابنها سلمة ابن أبي سلمة والله أعلم وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن تجحش من مني خزيمة بن مدركة بن إليسة بن مضر ويبنت عمته أميمة بنت عبد المطلب وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة تطلقها فزوجها الله إياه من فوق سبع سماوات وأنذر عليه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فقام فدخل عليها بالاستئدان وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كن أهالي كنا وزوجن الله من فوق سبع سماوات وهذا من خصائصها توفيت بالمدينة سنه سنة عشرين ودفنت بالبقيع وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت تحت عبد الله بن جحش. تزوجها سنة ثلاث من الهجرة وكانت تسمى ام المساكين لكثرة اطعامها المساكين ولم تلبس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرة شهرين أو ثلاثة وتوفيت رضي الله عنها وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جوالية بنت الحارث من بني المصطلق وكانت سوبيت في غزوة بني المصطلق فوقعت في سام ثابت بن قيس فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها سنة ست من الهجرة وتوفيت سنة ست وخمسين. وهي التي أعتق المسلمون بسببها مئة أهل بيت من الرقيق وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك من بركتها على قومها وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت تحيي من, من ولد هارون بعمران أخي موسى عليه السلام سنة سبع فإنها سبعت من خيبر وكان قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق له رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي السنة ست وثلاثين وقل سنة خمسين ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل اعتقها صداقها قال أنا أمهرها نفسها، وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة. يجوز للرجل أن يجعل اعتق جاريته صداقةها وتصير زوجته. على منصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الترمذي حدثنا إسحاق بن المنصور وعبد ابن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن آنسة قال. بلغ صفية أن حفصة قالت صفية بنت يهوديا فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك قالت, قالت لي حفصة إن ابنت يهوديا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي فبما تفخر عليك ثم قالت اتق الله يا حفصة قال التلمدي هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه هذا من خصائصها رضي الله عنها وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنت الحارث الهلالية تزوجها بسرف وبنى بها بسرف وماتت بسرف وهو على تسعة أميال من مكة وهي متزوج ما تزوج من أمهات المؤمنين وهن الله عليهم وتوفيت سنة ثلاث وستين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن أمه أم الفضل بنت الحارث وهي قالت خالد بن الوليد ايضا وهي اختلف في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم هل لكها حلالا أو محرما فالصحيح أنه تزوجها حلالا كما قال أبو رافع إن السفير في نكاحها وقد بينت وجه غلط من قال نكحها وتقد وتقديم حديث من قال تزوجها حلالا من عشرة أوجه مذكورة في غير هذا الموضع فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة رضي الله عنهن قال حافظ أبو محمد المغدسي وغيره وعقد صلى الله عليه وسلم على سبع ولم يدخل بهن فالصلاة على أزواجه التابعة لاحترامهن وتحريمهن على الأمة وأنهن نساء صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن فارقها في حياتها ولم يدخل بها لا يثبت له أحكام زوجاته التي دخل بهن ومات عنهن صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما فصل وأما في الكلام فيها في مسألتين المسألة الأولى في لغضها وفيها ثلاثة أقوال أحدها أنها من ذرأ الله الخلق أين وأظهرهم إلا أنهم تركوا همزها استثقالا فأصلها ذريئة بالهمز فعيلة من الذر وهذا اختيار صاحب الصحيح واهره والثاني أن أصلها من الذر وهو النمل الصغار وكان قياس هذه النسبة ذرية بفتح الذال وبلياء لكنهم ضموا أوله وهمزوا آخرة وهذا من باب تغيير النسب وهذا القول ضعيف من وجوه منها مخالفة باب النسب ومنها إبدال رائعا وهو غير مقيس ومنها أن لا اشتراك بين الذرية والذر إلا في الذال والراء وأما في المعنى فليس مفهوم أحدهما مفهوم الآخر فليس مفهوم أحدهما مفهوم الآخر ومنها أن الذر من المضاعف والذرية من المعتل أو المهموز فأحدهما غير الآخر والقول الثالث أنه من ذرى يذروا إذا فرق من قوله تعالى تذروه الرياح وأصلها على هذا ذريوة فعلية من الذرو ثم قلبت الواوياء لسبق إحداهما بالسكون والقول الأول أصح لأن الاشتقاط والمعنى يشهد له فإن أصل هذه المادة من الذرة قال الله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه وفي الحديث أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وقال تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه فالذرية فعيلة منه بمعنى مفعوله أي مذرؤة ثم أبدلوا همزها فقالوا ذرية المسألة الثانية في معنى هذه اللفظة ولا خلاف بين أهل اللغة أن الذرية تقال على الأولاد الصغار وعلى الكبار أيضا قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي وقالت تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وقال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دون وكيلا ذرية من حمل مع نوح إنه كان عبدا شكورا وهل تقال الذرية على الآباء فيه قولان أحدهما أنهم يسمون ذرية أيضا واحتجوا على ذلك بقوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وأنكر ذلك جماعة من أهل اللغة وقالوا لا يجوز هذا في اللغة والذرية كالنسل والعقب لا يكون إلا العمود الأسفل ولهذا قال تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم فذكر, فذكر جهات النسب الثلاثة من فوق ومن أسفل ومن الأطراف قالوا وأما الآية التي استشهدتم بها فلا دليل لكم فيها لأن الذرية فيها لم تضف إليهم إضافة نسل وإلاد وإنما أضيفت إليهم ما والإضافة تكون بأذنى ملابسة واحتصاص وإذا كان الشاعر قد أضاف الكوكب في قوله إذا كوكب الخرقاء لاحى بسحرة سهيل أذاعت غاز لها في القرائب فأضاف إليها الكوكب لأنها كانت تغزل إذا لاحى وظهر والاسم قد يضاف بوجهين مختلفين إلى شيئين وجهة إضافته إلى أحدهما غير جهة إضافته إلى الآخر قال أبو طالب في النبي صلى الله عليه وسلم لقد علم أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعزى لقول الأباطلين أضاف منوته إليه بجهة غير جهة إضافته إلى أبيه عبد الله، وهكذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه يضيفه إليه تارة كقوله: قر جاءكم رسولنا وتارة إلى المرسل إليهم كقوله: أم لم يعرفوا رسولهم؟ فأضافه سبحانه إليه إضافة رسول إلى مرسله وأضافه إليهم إضافة رسول إلى مرسل إليهم، وكذا لفظ كتابه، فإنه يضاف إليه تاره فيقال كتاب الله ويضاف إلى العباد تارة فيقال كتابنا القرآن وكتابنا خير الكتب وهذا كثير فهكذا لفظ ذرية يضيف إليهم بجهة غير الجهة التي يضيف بها إلى آبائهم وقال الطائفة بني المراد الجنس بني آدم ولم يقصد الإضافة إلى الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أريد ذرية الجنس وقال الطائفة بني المراد بالذرية نفسها وهذا أبلغ في قدرته وتعديل نعمه عليهم أن حمل ذريتهم في الفلك في أصلاب آبائهم والمعنى أن حملنا الذين هم ذريت هؤلاء وهم نطف في أصلاب الآباء وقد أشبعنا الكلام على ذلك في كتاب الروح والنفس إذا ثبت هذا فالذرية الأولاد وأولادهم وهل يدخلوا فيها أولاد البنات فيه قولان العلماء هما روايتان عن أحمد أحدهما يدخلون وهو مذهب الشافعي والثاني لا يدخلون وهو مذهب أبي حنيفة واحتج من قال بدخولهم بأن المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذل�ية النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب لهم من الله الصلاة لأن احدا من بناته لم يعقب غيرها فمن انتسب إليه صلى الله عليه وسلم من أولاد, بناته من أولاد ابنته فإنما هو من جهة فاطمة رضي الله عنها خاصة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن ابن ابنته إن ابن هذا سيد فسماه ابنه ولما أنزل الله سبحانه آية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا وخرج للمباهله قالوا وأيضا فقد قال الله تعالى في حق إبراهيم ومن ذريته ذاود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك رجز المحسنين وزكريا ويحيا وعيث وإلياس ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم ينتسب إلى إبراهيم إلا من جهة أمه مريم عليه السلام وأما من قال بعدم دخولهم فحجته أن ولد البنات إنما ينتسبون إلى أبائهم حقيقة ولهذا إذا أولد الهذلي أو التيمي أو العدوي هاشمية لم يكن ولدوها هاشمية فإن الولد في النسب يتبع أباه وفي الحرية والرق أمه وفي الدين خيرهما دينا ولهذا قال الشاعر بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ولا وص أو وقف على قبيلة لم يدخل فيها أولاد بناتها من غيرها قالوا أما دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذريات النبي صلى الله عليه وسلم فلشرف هذا الأصل العظيم والوارد الكريم الذي لا يدانه أحد من العالمين سر ونفذ إلى أولاد البنات لقوته وجلالته وعظم قدره ونحن نرى من لا نسبة إلى هذا الجناب العظيم من العظماء والملوك وغيرهم تسلي حرمة إلادهم وأبوتهم إلى أولاد بناتهم فتلحظهم العيون بلحظ ابنائهم وأكادون يضربون عن ذكر آبائهم صفحه فما الظن بهذا الايلاد العظيم قدره الجليل خطره قالوا وأما تمسككم بدخول المسيح في ذريه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا حجة لكم فيه فإن المسيح عليه السلام لم يكن له أب فنسبه من, فنسبه من جهه الأبي مستحيل فقامت أمه مقام أبيه ولهذا الله ينسبه الله سبحانه إلى أمه ولهذا ينسبه الله سبحانه إلى أمه كما ينسب غيره من ذوي الأباء إلى أبيه وهكذا كل ما انقطع نسبه من جهه الأبي إما بلعان أو غيره قامت أمه في النسب مقام أبيه وأمه ولهذا تكون في هذه الحال عصبته في أصح الأقوال وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رضي الله عنه وهو مقتضى النصوص، وقول ابن يسعود رضي الله عنه وغيره والقياس يشهد له بالصحة لأن النسب في الأصل للأبي فإذا القطع من جهته عاد إلى الأم فلو قدر عوده من جهة الأبي رجع من الأم إليه وهكذا كما اتفق الناس عليه في الولاء أنه لموال الأب فإن تعذر رجوعه إليهم صار لموال الأم فإن أمكن عوده إليهم رجع من موالي الأم إلى معدنه وقراره ومعلوم أن الولاء فرقا على النسب يحتذى فيه حذو فإذا كان عصبات الأم من جهة الولاء عصبات لهذا المولى الذي انقطع تعصيبه من جهة موالي أبيه فلئن تكون عصبات الأم من النسب عصبات لهذا الولد الذي انقطع تعصيبه من جهة أبيه بطريق الأولى وإلا فكيف يثبت هذا الحكم في الولاء ولا يثبت في النسب الذي غايته أن يكون مشبها به ومفرعا عليه وهذا مما يدل على أن القياس الصحيح لا يفارق النص أصلا ويدلك على عمق علم الصحابة رضي الله عنهم وبلوغهم في العلم إلى غاية يقصر عن ليلها السباق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ينتهي هنا مجلسنا هذا